اللهم انفعنا بما لم تكن ما ينفعنا وزدنا علما اوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون بعد ياكم حميد الله سبحانه وتعالى kadhalikho kuomba sala na salama kwa Mtume sallallahu alaihi wa na nakuhusieni pamoja na kuhusiana nafsi yangu katika kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala tunaendelea na darasa letu la kutoa kwenye risala ya منظومه القواضئ كهيه يا شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي نا الله سبحانه وتعالى kitufikisha leo ndotakuwa tunamalizia hii risala weki yale yopita tulikuwa tunasimama katika baiti ambayo Sheikh Abdul Rahman bin Nasser Al Saadi الذي هو الناظم قال تستعمر القرعه عند المبهم من الحقوق اولى دد تزاحم لو تتمالزيا نا بيت سته ذيلساليا نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين قال العلامه السعدي رحمه الله تعالى وان تساوى العاملان اجتمعا وفعل اهلهما فاستمع طيب وان تساوى العاملان اجتمعا فعله واحد كفى او فعل احدهما كفى فاستمع وان تتاول عملان ليتطابقوا سواء سواء عملي2 ليتطابقوا سواء سواء عملي2 يجتمعا هذو عملي2 جنكسنيكا pamoja وفعل واحد كفى نقفanya moja katika hizo amali mbili ni tosha fasta sikiliza amali mbili ambazo ziko sawasawa sawa zinafanywa na wakati wake ikawa tena hautoshi basi hizo amali mbili zinakuwa zinakusanyika na mtu anapokuwa anafanya moja wako inatosha sikiliza haya maneni اشار اشار النادم هنا الى قاعده جيده اشار النادم هنا الى قاعده جيدة, جيده وهي قاعده التداخل وهي قاعده التداخل أو تداخل العبادات او تداخل العبادات اشار الناظم ااماشيريا الناب الشيخ السعد هنا ها با الى قاعده جيده كاين قاعده مزوري كبيسا وهذه التداخل ناي ني قاعده التداخل قاعده يكوينغليان او تداخل العبادات او كوينغليان العبادات فايو اما تسمي قاعده التداخل او قاعده تداخل العبادات وهي نا هيو قاعده اذا اجتمع العملان من جنس واحد اذا اجتمع عملان من جنس واحد اذا جنس واحد فان المكلف يفعل واحدا منهما فان المكلف يفعل واحدا منهما فإن المكلف يفعل واحدا منهما ويكون مجزا عن البقيه ويكون مجزا عن البقيه في قاعده يا التداخل او تداخل العبادات وله نوعان قاعده امبالا يكون ما إذا اذا اجتمع على عملين يكف يكفي aw jitakabukusanyika amali mbili minjinsi ni wahidi amali ambazo ni jinsi moja kama ni kwa swala swala ni jinsi moja fa inalmukallafa hakika ni mukallaf alaaqil albaligh yafal wahidan minhumah anafanya moja katika hizo amali mbili wayakunu mujzi'an hadi albakia na hicho hiyo amalitakayo atakayoifanya inakuwa ni yenye kutosha kwa zile ambazo zimebaki au kwa ile ambayo imebaki watuamalo hizi kaida bi shurutil atiya watuamalo hizi kaida bi shurutil atiya na inafanywa kaida hii kaida kwa masharti yafata watuamalo hizi kaida بالشروط الاتيه نا انفنيو هذه القاعده قماشط يفوتاي الشرط الاول الشرط الاول الا يكون كل عمل مقصودا دون مقصود للاعقل الا يكون كل عمل مقصودا duna maqsuudin mm -hmm. Lilakar alla yakuna Kulu 'amali isiw kila 'amal katakaidu 'amali mbili ambazo ni za jinsi moja maksudan yenyewe ni yenye kukusudiwa duna maqsuudin lil aakhar maksudiyo ya Amali mwingine ikiwa na maana katika hizo amali mbili kila moja isiwe na makusudio yake wakati wa kutekelezwa. Mithlu rak'ata al-fajr. Raq'ata al-fajr. Mithlu wa rakatani li-swalati al-fajr. alfajri wa raq'atani li-swalati وركعتان لصلاه الفجر لا تتداخلا لا تتداخلا لا تتداخلا لان صلاه الفجر فرض لان صلاه الفجر فرض وركعتي الفجر سنة لأن Salat al-fajr farz wa rak'atayn al-fajr sunnah Wakambi za al-fajr na rak'a mbili za sunna al-fajr hadhi ingilian japokuwa zote ni swala na zote zina rak'a mbili limadha? Lanna salat al-fajr farz qasab ile swala ya al-fajr rak'a mbili za alfajiri zile ile ni faradhi wa rak'atain al-fajr sunna najira mbili za wakati wa alfajiri ni sunna kwa hiyo rak'a mbili za yenyewe swala alfajiri ile ni faradhi kwa hiyo wakati wa kuswaliwa zinakusudiwa mtu kutekeleza faradhi na rak'a mbili za kuingia wakati ule wafajiri ni sunna na utekelezaji wake mtu anapokuwa anatekeleza anakuwa anatekeleza na sunna kwa hiyo hadi hizi ibada mbili kwa sababu kila ibada makusudio yake ni mengine يول السبب الاول السبب الثاني ولان الفرض لا يقبل التشريك ولان الفرض لا يقبل التشريك ولان الفرض لا يقبل التشريك لا قصابو صلاه الفرائض هيقبلوا المشاركه صلاه Isiwe kila ibada ina makusudio ambayo hayo makusudio ni tofauti na makusudio ya kwenye ibada nyingine. Isiwe kila amali ina makusudio ambayo tofauti na makusudio ya amali nyingine. Ashaddu sadda an la yakuna ahaduhuma tabian lil akhar. An yakuna ahaduhuma tabian lil akhar. ان لا يكون احدهما تابعا للاخر مثال ذلك مثاله صيام سته شوال صيام سته شوال مع قضاء سته ايام لرمضان مع قضاء سته ايام لرمضان مع قضاء سته ايام لرمضان لمن افطر لمن افطر فلا يجوز الجمع فلا يجوز الجمع صيام فطر شواعي مع قضاء سته أيام لرمضان لمن افطر فلا يجوز الجمع لعلتين فلا يجوز الجمع لعلتين العله الاولى لان رمضان فرض لا يقبل التشريك لان رمضان فرض لا يقبل التشرك والعله الثانيه ان سته ان من شوال تابعه لرمضان ان سته من شوال تابعه لرمضان شطرين الا يكون احدهما تابعا للاخر ككيز عملين ب ككيزه عباده ب اي سو موجواب ني ين ikiwa mmoja wapo anapata nyingine haitojuzu kuingiliana wala kukusanyika mithalu ذلك mfano wa hilo siyamu sittatin siyamu sittati shawal kufunga siku sita za mwezi wa shawal yani baada ya ramadhani maqdha'i sittati ayamin li ramadan pamoja na kulipa siku sita za mwezi wa ramadhani yani mtu yeye uh, anataka kufunga siku sita za shawal lakini huyo huyo anadaiwa siku sita za mwezi wa Ramadhani alifungua. Kwa hizi ni siku sita Na hizi ni siku sita Na zote ni funga. Je, katika sura kama hii mtu anaweza kuunganisha akafanya mojawapo baada ya na ikajuzu? Jumu lake la. Kala, jamu. Hi, te, kwa maana bado la yajuzu alijuzu kwa sura namna kama ikukusanya bi'ilati wa illa bain. Ala'ilatu alula illa ya kwanza lianda ramadan farz la yakbalu at-tashrik kwa sababu ramadhani ni farad haykubali ushirika zile siku sita zofungwa katika mwezi wa ramadhani ile ramadhani ile ile ni farad haykubali ushirika walilatu thaniya na illa ya pili haqika zile siku sita katika mwezi wa Shawwal ni zenye kufuata mwezi wa Ramadhani sura ikishakuwa hivyo mmoja wapo sio ni yenye kufuata nyingine basi hapo haiujuzu kuunganisha baina ya hizo ibada mbili ash-shartu athalith alla yakuna ahaduhuma ada'an wal فلا يكون احدهما اباء والاخر قضاء مثل صلاة الظهر مثل صلاة الظهر يصليها قضاء مثل صلاه الظهر يصليها قضاء في وقت العصر يصليها قضاء في وقت العصر فلا تدا باقلاه فلا تدا داقلاني ان يكون احدهما اداء والاخر قضاء يثي موجه ketika itu ibadah mbili ni ada na nyingine ni qadaa moja isiwa ada Mfano wa swala ya adhuuri yanayoiswali mtu aliyakuwa ni kaba. Chara ambayo inaswaliwa uh, nje wakati wake ambao umeokiwa kisheria. Fi wakti al-asr, mtu akaiswaliyo swala katika wakati wa al-asr. Falat tadakhalan, hezi swala bila dilingiliani. Kwa nini? Kwa sababu ile swala ya adhuhuri adhuuri ya yanayoiswali kaba na hii swala ya al-asr ataiswali ada فكميل الاجابه ني كذا لماذا اولا لان الفرضه لا يقبل التشرك لان الفرضه لا يقبل التشرك لان الفرضه لا يكبر التشرك بسبب فراد هي كباله faraj akbari ushirika haykubari kushirikishwa na ibada nyingine fanya anna احداهما قضاء والاخرى اداء anna احداهما قضاء والاخرى اداء na sababu ya pili kwamba mojawapo ni kavana nyingine ya ada kwa hiyo haiwezekani Uh, na zile na 4 za azhuhuri ambazo nuliswali katika swali la asiri nichanganye kwa pamoja swali la 4 tu خلاص <coughs> mmoja wapo na kwa nyingine la Haifari kwa nini kwa sababu moja ni adana nyingine ni dhaifu lakini vile vile faradhi haikubali tushiriki ashartu arabe ar sharti la 4 antatahida li ibad ala ibadatan an tatahid ala ibadatani fil jinsi wal amali an tatahid li ibadatani ibadatani ziwe tambamba ibada mbili filjinsi katika jinsi ya hiyo ibada hapa alivyosema filjinsi kat swala kama alivyoko swala swala ni jinsi wala amal na amal yani jinsi ya kutekeleza hiyo ibada kwao kama alivyokuwa swala ile ambayo ina rak'a mbili na nyingine na rak'a mbili na mudo ukawa hautoshi ikiwa sura hiyo maadamu yenyewe ni swala na nyingine ni swala na namna kutekeleza ni moja na kaambi basi kwa sura hiyo uh, itakuwa inajuzu mtu kuziunganisha hizo ibada mbili kwa pamoja amthala alqaida kaida mifano ya hii kaida المثال الأول المثال الأول رجل دخل المسجد بين الأذان والإقامة رجل دخل المسجد بين الاذان والاقامه رجل دخل المسجد بين الاذان والاقامه يريد ان يصلي تحيه المسجد وركعتي الوضوء وراتبه الظهر القبليه يريد ان يصلي تهيه المسجد وركعتي الوضوء وراتبه الظهر القبليه فليفعل احدى هذه الثلاثه فليقل احدى هذه افلل رجل عند كنيسه انت عمي جهه مسجدي انت بين الأذان والاقامه بين الاذان الاقامه كان جهه بين الاذان والاقامه يريد أن يسوي تحيه المسجد انت عايز اسوي تحيه المسجد وركعتي الوضوء انا ركعتين الوضوء وراتبه الظهر القبليه انا راتبه الظهر القبليه صلاه الظهر Hizo zote tatu anataka aziswali kwa pamoja. Falia yako alo aidha hizi الثلاث afanye moja katika hizi tatu. Afali moja katika hizi swala so, tatu. Akitia nia ya kupata thawabu kwa zile swala zote tatu. Halafu atapata thawabu kwa zile swala zake zote ngapi? Tatu. Kusabab kwa kuingiliana kwake na jinsi ya ibada ile ni moja. نما النموذج التكليزي واكيه لي 1 واحد هي hey, فليقالوا هذه الثلاثه المثال الثاني غسل الجمعه مع غسل الجنابه غسل الجمعه مع غسل الجنابه غسل الجمعه ما غسل الجنابه يجزي عنهما غسل واحد يجزي عنهما غسل واحد يجزي عنهما غسلا واحدا واحد وينوي عن اثنين وينوي عن اثنين غسل الجمعة كoga kwa siku ya Ijumaa kuoga kwa siku ya Ijumaa ma ghusluna janaba pamoja na kuoga janaba yujizi wa anhumu maghsulun wahidun inatosha kwa miogu hiyo yote miwili muogo mmoja wa yanwi anif na ananuiya kwa ajili ya miogo hiyo miwili kwa ana kwa ananuiya miogo hiyo miwili kala atakaa muogo mmoja lakini nia yake ni hiyo mioko miwili basi inakuwa inatosha kwa ile ina ina kaida ya tadawul kadhalika mithal ya tatu tawaf alifada tawafu alifada tawafu alifada law akharahu ma'a law مع طواف الوداع طواف الافاضه لو اخره مع طواف الوداع فيجزئ عنهما طواف واحد طواف الافاضه لو اخره ما طواف الوداع فيجزئ عنهما طواف واحد طواف الافاضه امال يتبي طواف طواف طواف لحد او طوافوا زياره شو صا بعده هالحكي؟ نكوني معاملاتي زي طيب طواف الابابا لو اخره ما طواف الوداع لو اتاي تشويش كمولا طواف طواف الإفاضة حكمه كنيني هكذا با لا روكن من أركان الحج هي طواف الإفاضة لو أخره مع طواف الوداع فميه طواف الوداع أما حكمه كنيني كويس منوا ديبل الحج فيجد عنهما طواف واحد إن توشى موجه واحد طواف Yaani ina juzu mtu kuchelewesha tawafu alifadha wakadra mtaka kuondoka makkah akatuf kwa ile tawafu alifadha pamoja na nia ya tawafu wa dal akondoka zake pia anafanyaje ina juzu kwa sababu kuna vitu vingi sana inawezekana mtu akapatwa na hadath nyingi kwa na hadathi nyingi mbano kaenda betl khalaa alikuwa na udha akajisikia hajitenza badhilikala akisaidia haja ndogo na haja kubwa kwa pamoja kwa hivyo ndio anajibishau ni ng'a viu lakini udha atawadha huo mmoja mwanamke ambaye uh, alikuwa na janaba kabla ya kuoga akaje kuingiliwa na damu ya hiyo ile damu ya hiyo itakapokatika kalata ataoga muogo mmoja akiwa na nia ya miogo yote يوي. هذه هي قاعده التداخلنا قال السعدي رحمه الله تعالى وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل طيب. ثم انتقل الى بيت اخر فقال وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل ما كلا شيء وكل ما شغلنا كل الذي يشغلش فلا يشغل هاتشغلش مرات جين كل ما بتشغلش هاتشغلش مثاله مثاله واك والمثبت رهاني نا وقف ديبي تتاجي طيب اشار الناظم بهذا البيت اشار الناظم بهذا البيت الى قاعده اشار الناظم بهذا البيت الى قاعده اشار الناظم بهذا البيت الى قاعده وهي المشغول لا يشغل المحرور لا يشغل قالوا يسمى المشغول لا يشغل او المشغول لا يشغل kawaida maarufu mpaka watu wengine wa eh, uh, wanafanya kuwa ni misemo tu ya kawaida ambayo mtu anaweza akawa anafanya kitu uh, fulani mtu mwingine akaja ku kumngilia ku, ku, katika ile amali yake anaoifanya akisema almashghul la ishaka. Baadengo wengine wanakuja kuitumia katika makosa yani mtu anakula mwingine akamshalimia akasema almashghul la ishaka ni فهو <النبي> ان لا يشغب ومعناه كانه معنى البيت ومعناه نمعنى هي بيتت الشيء اذا كان مشغولا ومعناه ان الشيء اذا كان مشغولا <معنى> <الشيء> <معنى> <الشيء> فلا يمكن ان يشغله ان شيء اذا كان مشغولا فلا يمكن ان يشغله اذا كان لا يمكن مشاركته ان إذا كان مشغولا فلا لا يمكن ان إذا كان لا يمكن المشاركه معناه بحيث Hakika kitu kinapokuwa ni kenye kushughulishwa. Kitu kinapokuwa ni kenye kushughulishwa. Fala la. Kala, la yumkinu an yushghala. Haiwezekani kishughulisho tena kwa mara nyingine. Idha kana la yumkinu al ikiwa haiwezekani kushiriki. Dhakara anna mithalayn. Dhakara anna bimithalayn. Dhakara anna misali amtaja anab ketika hiyo bait yake mfano ni huyu hapo alivyosema kullu mashghulin fala yashghalu mithaluhu almarhun walmusabbal kwa mtaja mfano huu almithal alawwal almarhun almarhun yani arham almarhun yani arha kile kitu ambacho tumeweka وذي اا امرتكم كذلك قل اخر المتصلات كي من جعل على شيء له رهنا من جعل شيئا له رهنا رهن رهن لا يؤجره من جعل شيء الله رهنه لا يؤجره ولا يستعمله ولا يبيعه ما جعل شيء الله رهنا لا يؤجره ولا يستعمله ولا يبيعه الا باذن المرتهي الا باذن المرتهي الا باذن المرتهي لان المشغوله لا يشغلوا من جعل من يجعل يا kitu chake kuwa rehani mtu acha kuwasikia yake ataenda kuifanya kuwa rehani mtu acha kuwapikia yake ataenda aenda kuifanya kuwa rehani la yuajiruhu hakodi shi kitu kitu chake ambacho kufanya Hato kodisha hiyo nyumba, hataweka wapangaji. Wala yast'amiluhu na hatotumia. Wala yabee'uhu na hatouza ila باذن المرتحب. Isipokuwa kwa, kwa idhini ya yule ambaye rehani yuko katika mkono wake. Hato Wala haufu, wala hatumii. Ndio maana iko wakati tunazungumzia habari za arrahan, tukasema kwamba haifai rehani yeyote katika wale wawili kutasuluhif. Kwa nini? Kwa sababu ile rehani imeshakuwa kitu ambacho ni mshukuru. kwa kuwa kwake rehani tayari kumshukulisha. Kwa haifai na kushukulisha kitu kingine. Mm -hmm. Ndio maana wenyewe wanasema kwamba ikiwa yule ambaye rehani yuko katika mkono wake ye yeah, atatoa idhini ya yule mwenye rehani kutumia inatoa kutoka sura rehani haiutendeka inakuwa kitu kingine kwa hiyo hatokodisha hatotumia hatauza spoko qaydiniya murtahin lianal mashghula la bisharqa wal mithal athan manthal athani katika المسبل وهو الوقف او الموقوف نقول بسمه الوقف او الموقوف المسبل الوقف او الموقوف والوقف هو اه ماذا لم نسل بعد لكن قررنا هذا طيب حبسوا حبس الاصل حبس الاصل وتصبيع المنفعه حبس الاصل وتصبيع المنفعه هذا هو الوقف كما قال ابو المثبت وهو الموقوف او الوقف مشغولا بالتثبيل مشغول بالتثبيل وقف كيف كنا وفنا كنا وقف kinakuwa ni kin kushughulishwa kwa yale manufaa yake kuwa ni katika nje ya Allah Subhanahu wa Taala kwa sababu ibnu usema waqf li khasul kufunga ile asili yenyewe kama ni nyumba yenyewe nyumba inafungwa haiuuzwi wala aitolewi hiba wala yule aliyetoa wakfu hawezi kupangisha فالقومان باينان باينه ketika jaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Koiyo ile nyumba inayofanya kuoku ni wapo tayari imeshashughulishwa. Ko kwa kwa wapo. Bila man jala baitahu waffan. Man jala baitahu waffan. Man jala baitahu waffan fa la yajuzul من اوقف من جعل بيته وقف فلا يجوز الاجاره من نفس من اوقف من جعل بيته وقف من يكو يفني جنبيك يكون وقف فلا يجوز الاجاره من نفس من اوقف ويله اللي مباي يفني يكون لان نحن مشغولنا لا بشقه طيب امثله اخرى امثله اخرى المراه التي خطبت المراه التي خطبت فلا يجوز خطبتها مره ثانيه المراه التي خطبت فلا يجوز خطبتها مره tania mwanamke ambaye amechumbiwa ambaye chumbiwa na Muislam haijuzu kutumbiwa mara ya pili yani au kijua mwenzako apo ameenda kutumbiwa huko na yoseende kuzungukia mwanamke aliyotumbiwa atumbiwe kwa mara ya pili hadithi imekuja kuharamisha hilo hadithi imekuja kuharamisha kwa hiyo hadithi ambayo imekuja kuharambishwa na ile sura yake ile inaingia katika kaida hiki. Kwa kwa kule uchumbuo yule binti tayari ameshughulishwa na uchumba, kwa hiyo haifai tena mtu mwingine kwenda kumshughulisha tena. Sawa? Tayeb. Al-mithal al الدار المؤجرة الدار المؤجرة الدار المؤجرة لا تؤجر الدار المؤجرة لا تؤجر حتى تفرغ المدة الدار المؤجرة نيوبا اليوبنديشوا Daru mughjara nyumba iliyopangishwa laa tuajjaru hayapangishwi tena kwa mara nyingine imeshapangishwa hayapangishwi tena kwa mara nyingine hata tafurghal mudda mpaka muda uishi nyumba iliyopangishwa hayapangi ajipangishwi tena mpaka muda ule uishe kwa nini kwa sababu wakati ule mtu anapokuwa ameipangisha tayari msishughulisha kwa ai tena mtu kule ba kuisughulisha kwa sura ينبغي لان المشغوله لا تشعر على المثال الاخر المراه المتزوجه المراه المتزوجه المراه المتزوجه لا يجوز عقد النكاح عليها من شخص اخر لا يجوز عقد النكاح عليها من شخص اخر maraatu mtazowie mwanamke alioolewa la yajuzu 'aqdun nikana 'alayha min shakhsin akhar haifai kufunga ndoa naye na mtu mwingine haifai mtu mwingine kwenda kufunga ndoa na huyo mwanamke lanna mashghula kwa sababu yeye ymechukulishwa na ndoa ya yeye yuko ndani yake hunaishi shughuli kwa vile ni mwanamke haifai yeye kuwa na mume zaidi ya mmoja basi ameshughulishwa na ile ndoa kalahi haitofahamu mwingine kuja tena kumwomba mwanamke wao mbaye alioolewa peana la, kushugha